تستمعون الآن إلى برنامج فيك الخير من إعداد وتقديم نسيم الفايدي أسعد الله مسائكم مستمعين عبر المنارة 95.5 FM نرحب بكم انا نسيم الفايدي في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني فيك الخير فيك الخير يأتيكم كل جمعة بعد منتصف الليل والإعادة السبت ساعة 12 الظهر في الخير برنامج يسلط الضوء على التسامح كيفية التعامل مع اخطاء الآخرين كيفية أو القدرة أو كيفية التعامل مع كل ما يمس حياتنا من مواقف نتعرضو لها يوميا بتسامح وبرقي بالإضافة, بالإضافة إلى التقدير والامتنان لكل ما يقدم لنا أنا هنا في استقبال مشاركاتكم بتجاربكم عن مفهومنا للتسامح والامتنان على أرقام الهواتف 061 9095 و 061-4017-551 أيضا على الفيسبوك برنامج فيك الخير حنبدأ معكم حلقتنا لهذا اليوم ولكن بعد فاصل قصير بارك الله فيك اسف شكرا سامحني ممتنه سامحوني شكرا ممتن انا اسفه بارك الله فيك سامحني شكرا انا اعتذر جزاك الله خير اسفه حقك علي بارك الله فيك انا اعتذر جزاك الله كل خير الحلقة مستمعينا ممكن حد يسمعنا اليوم أو حيسمعنا وسمعنا في الحلقات السابقة حيقول شن الجديد في موضوعنا عن التسامح وعن الامتنان وشكر الآخرين والتعامل بتسامح مع الآخرين نقول لكم مستمعينا هو البرنامج كله هو رمضاني ومبني على الفكره هذه لمدى أهميتها يعني التسامح أو مفهوم التسامح يخلينا أننا نحن ممكن نحن يكون عندنا تقدير أكثر لحياتنا تقدير أكثر لكل تصرفات الآخرين يعني مرات نحن بحكم اختلافنا عن بعضنا ممكن نحن ننتقل تصرف معين من شخص نظرا لاختلاف ثقافتنا أو لاختلافنا عننا عموما ولكن فكرة التسامح فكرة تعزيز مفهوم التسامح في شخصيتنا يخلينا أن نحن نتقبل الآخرين مهما كانت تصرفاتهم يخلينا نفهمه ونقدره قيمة الحياة لأنه يكون عندنا قيمة في داخلنا وهي التسامح بالإضافة للتسامح الامتنان, الامتنان مستمعين هو شعور بالشكر والتقدير لكل ما يقدم لنا مهما كانت بسيطة مهما كانت حاجة ممكن لا تأثرش في حياتك بشكل كبير ولكن كل ما يقدم لنا من منطلق إيماننا بفكرة الامتنان يخلينا نقدر أي شيء حد يقدم لنا تعزيز فكرة الامتنان في داخلنا يخلينا ان يخلينا ننحن نشعر نفس الشيء بالآخرين بالقيام البسيطه مش شرط يكون هي قيمة ماديه او او ممكن حدث يغير في حياتك ولكن كل ما يقدم لك فالفكره اليوم او انا هدفي من البرنامج هذا هو ان نعزز الفكرتين هذوما في شخصيتنا في داخلنا لأن من خلال من خلال التسامح والامتنان انا حنكتسب مفاهيم جديدة في حياتي احس ان حياتي تغيرت من منطلق أني أنا قاعد شخص متسامح مع نفسي مع كل ما في داخلي من, من حاجات ممكن تكون إن هي ما ترضينيش ولكن نكون أنا متسامح فيها متسامح مع الآخرين ونفس الشيء ممتن لكل ما في حياتي نكون مقدر نعم الله سبحانه وتعالى علي فاليوم أنا حاب نشارككم بقصة بسيطة جدا عن الامتنان وعن الشكر ولكن بصوت زميلتي نهلة فنطلعوا نسمعوا القصة ونكملوا بارك الله فيك آسف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 بارك الله فيك حدك علي شكرا انا آسف جدا شكرا جزاك الله عني كل خير سمح بارك الله فيك شكرا حدك علي بارك الله فيك آسفة ما كانش قصدي شكرا بجدة أنا خجلين سمحني أنا متأسف جزاك الله كل خير آسف شكرا أعتذر بارك الله فيك آسف وكأنه في قديم الزمان كان في شاب مسافر عبر صحراء أثناء سفره لقى نبع مية المية من كثرة مهية كانت جميلة كانت باينة كأنها زجاج وصافية كانت المية في غاية في العذوبة وهو كان جدا عطشان شرب منها حد الارتوى وقرر إنه هو يعبي القربة اللي كان شايلها معه بعدها فكر في فكرة ان هو ليش ما يخذش بعض من المية هذه ويعطيها كهدية لمعلم لطالما تتلمن على يديه من زمان وفعلا بعد رحلة استغرقت اربعة ايام وصل الشاب للقرية وذهب للمعلم اللي هو اصبح رجل مسن جدا في العمر اخذ المعلم الماء وشرب منه وبمجرد ما كمل شرب المية ابتسام وشكر التلميذ بحرارة مقابل هديتها له من الماء العذب المميز بعدها عاد الشاب لمكان إقامته بقلب مفعم بالفرح والسعادة عشان هو خلى المعلم اللي ياما أعطاه سعيد في لحظة وفي وقت لاحق قدم المعلم نفسه نفس الماء لأحد التلميذ الثانيين عشان بس يتضوقوا طعمه بمجرد ما شرب التلميذ جرعة وحدة بس من المية تغير وجهها وحس ان الماء رائحته فضيعة وكريهة وأصبح يتذمر من مذاقها فقال التلميذ للمعلم قال يا معلمي رائحة المية كانت جدا كريهة وغير مستثاغة فكيف انت ظهرت قدام الشاب بأن المية عجباتك وكنت جدا سعيد وفرحان بيها رد عليه المعلم وقال لي أنت تضوقت المية بس لكن أنا تذوقت الهدية فالمية ببساطة هي مجرد وعاء يعبر فيه عن العطف والمحبة ولا يمكن ان يكون في شيء أكثر عذوبة من هذه المعاني الامتنان ما يجينش بشكل طبيعي دائما وللأسف فإن معظم الأطفال ووجدين حتى من البالغين يقيمون الشيء المقدم جمال خارجي فقط بدون الشعور المتجسد في ذلك الشيء الشكر حلو والامتناء أحلى والكلمة الطيبة أحلى وأحلى والتي أحلى منهن التقدير والمشاعر الصادقة وطريقة تعبيرنا عنها وهذه عودة لكي مرة ثانية ناسيم زملتي في الستوديو نكملين معاك ومستمعينا اليوم حلقتنا وفيك الخير وانتمنى ان تشاركونا في شهر رمضان شهر الخير شهر مبارك انتمنوا ان هي تكون صفحة نحاولوا نغيروا فيها ونحاولوا نكتسبوا فيها كل عادات الإيجابية يريد تتواصلوا معنا عن طريق ارقام الهواتف 061 90 95 707 061 90 سبعة وربعين سبعتاش خمسمية بالإضافة إلى صفحة البرنامج على الفيسبوك وهو برنامج فيك الخير سمعنا نهلة نحب نشكرها نهلة على مشاركتها معي اليوم الحلقة حكاتنا قصة بسيطة ممكن تكون القصص اللي نحنا نعرض فيها في فيك الخير تكون موجهة مباشرة للأطفال ولكن ديما نقول نحنا في حاجة أن نحنا نسمع النواية هذه من القصص القصة بسيطة جدا ولكن مؤثرة يريد نقدر أن نحنا نستقبله كل ما يقدم لنا بابتسامة وبشكر بامتنان مهما كان بسيط أو مهما كان ممكن يكون هو مش عجبنا ولكن هو شخص أحب أن هو يقدم لك هدية نتمنى أن هي تكون مقدرة بالنسبة لنا في طريقة في طريقة استقبالنا للهدايا ممكن كيف ما حكتنا نهلة هو المعلم كان عجب تنمية ولكن هو أعطى الرد الفاعل اللي يبني شخصية رد فعل اللي يعني هو أعطى قيمة والقيمة هذه حتكبر مع التلميذ وحتكبر حتكبر في أطفالنا نحنا نتمنوا أن نحنا كلنا نازروا قيم مختلفة وتحديدا وتركيزا من خلال فيك الخير على التسامح والامتنان كيفما حكيت قبل القصة ان الامتنان ممكن تكون حتى بشيء بسيط ولكن فكرة أني يكون عندي مكتسبة العادة هذه انا ممكن سميها عادة وقد تختلفوا معي في النقطة هذه ولكن أني أنا نكون عندي عادة الـ الـ الـ الـ الـ الـ الامتنان يخليني نكتسب حاجات مختلفة يخليني نشوف الحياة بطريقة أخرى يحول كل ما هو إيجابي او أسفى سلبي في حياتي لحاجة إيجابية لأنني انا ممتنة لوجود كل, كل شيء في حياتي ممتنة للناعم اللي قدمها لي الله سبحانه وتعالى واللي قدمها لي الآخرين مهما كانت بسيطة جاني تعليق على الفيسبوك من فتحي رمضان عويدات من سكان الفويهات فتحي يحب ان هو يعتذر لكل شخص هو أخطأ في حقه عموماً وبالإضافة أن هو يحب يشكر كل حد أنا أتمنى من فتحي أن يتواصل معنا عن طريق أرقام الهواتف 061 90 95 707 061 سبعة واربعين سبعتاش خمسمية منك فتحي انه يكون تكلمنا تحكيينا احد المواقف اللي مريت بها في حياتك اخطأت فيها في حق حد وحب انك انت تشكري اليوم من خلال البرنامج في شهر رمضان هتاخذ الاجر فانتمنى منك مستمعين تتواصلوا معنا انتمنى فنحن اليوم مستمعين بما نحن في شهر رمضان فأكيد الموضوع ممكن نحن نتناوله من كم جانب ولكن أهم جانب ممكن نحن نتناوله بالموضوع هذا هو الجانب الديني وأكيد الله سبحانه وتعالى يحثنا أن نحن نكتسبه أم نكتسب الصفات الحميدة من ضمنها التسامح والامتنان وبالإضافة أننا أكيد علي دراية بمواقف مختلفة للرسول عليه الصلاة والسلام بخصوص الموضوع هذا فأنا حابة نشارككم بصوت الشيخ حسن الشريف يحكي لنا اليوم عن التسامح والامتنان من ناحية الديننا الإسلامي فنتمنوا أن نسمعوا مبعضنا ونكملوا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 بارك الله فيك حقك علي شكرا أنا آسف جدا شكرا جزاك الله عني كل خير سمح بارك الله فيك شكرا حقك علي بارك الله فيك آسفا ما كانش قصدي شكرا بجدة أنا خجلاتك سمحني أنا متأسف جزاك الله كل خير آسف سمح أعتذر بارك الله فيك آسف الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهدهم وسار على طريقهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فمعلوم أن القرآن الكريم هو شريعة كل مسلم والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا فهو سبحانه وتعالى قد أنزل علينا كتابا يهدي للتي هي أفضل وأحسن وأطيب وأنفع في كل شيء ومن جملة ذلك في كيفية التعامل مع الخلق والله سبحانه وتعالى قد حظنا على الفعل فعل الخير وعلى تجنب فعل الشر وقال سبحانه وتعالى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 وتجعل قلوب الآخرين النافرين مقبلين على من أحسن إليهم هكذا هي طبيعة خلق بني آدم أنهم يحبون من أحسن إليهم ولذلك إذا أساء إلي مسلم أو أخضأ في حقي أو كذا فالأصل في الشريعة هو التسامح كما قال الله سبحانه وتعالى فبما نقضهم لعناهم وهو يتكلم عن اليهود فبما نقضهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ولذلك كانت هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى التي جعلت قلوب الخلق تقبل عليه فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه فبما رحمة من الله فبما رحمة من الله هي من من الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لت لهم اي كنت لينا هينا لينا ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فالاصول في المسلم أن يكون هينا لينا زانه نشكر الشيخ حسان الشريف على مشاركته معنا اليوم في في كل وعلى كلامه الطيب وانا مكمله معاك ومناخذه الاتصال الو السلام عليكم الو السلام عليكم ام اسف ما اتصال مستمعينا سمعنا مبعضنا الشيخ حسن حكالنا عن التسامح والامتنان من ديننا الإسلامي بس نحكي معاكم شوية الواقعية وحياتنا الطبيعية ممكن يكون في مواقف في حياتنا نحن يصعب علينا أن نسامحوا الأشخاص اللي أخطئوا في حقنا ممكن يكون في أسباب أسباب وجود تمنعنا من التسامح ممكن يكون بسبب حجم الخطأ بسبب ممكن نحن حتى نشعر ونحن كأننا نعاقبوا فيهم على الخطأ اللي, اللي اقترفوه في حقنا ناخدوا الاتصال السلام عليكم السلام عليكم أهلاً وسهلاً السلام عليكم الحمد لله إن شاء الله صحى في طورك ومسائك سعيد ممكن تعرفنا بحضرتك نبن ننوّل الشيخ كلمتين بس ممكن إن... تسمح, لي... تسمح لي تعرفنا بحاضرتك في الأول أحمد حمد م... أيوة تفضل أحمد نبن نوّل الشيخ إن الجماعة راسايمين على الوكاية بس أها بس الجماعة شباب ونعفوا بعض ما أهام أغاني لا شائلة لاورة ونية من التراجة سكان شائلة عشرين أهام جماعة مش مقصرين قلت لهم انت مصيمين عليه وكال بسرع بالنوع الشيخي يقولوا يمكن ما كويسة للناس باش نحافوا ربي شوية ان شاء الله احمد احمد انا احب نشاركك اليوم في موضوع الحلقة موضوعنا اليوم نحن نحكو عن التسامح وعن الامتنان بما اننا نحن في شهر رمضان كيف محاضرتك حكيت فانا نطلب منك ان رسالة اتوجهها ايه لاي حد اعتذار كان او شكر لشخص حضرتك اخطات في حقه او شخص قدم لك اي حاجه وحاب تشكره والله والناس اللي, اللي عدتني مم. منهم يقربوني امم وتقدش تسال تدوي ما يعني تدوي ما كان عادي عشان امس واحد علي طبق امم درس سياره بينزل لي القذر قلت له نزل احرقها هو سيارات مسماح يعني عيله راقيه ايوه سبت منه انه بينزل لي السياره قلت له نزله جاء هد علي بتسعه اخوته اها ما اعرفش انت جبت لهم الوالد وني ووديت تحت يم محضر اها يجمع الناس ما سي لا صيام ولا شيء اظن رمضان فقط صيام مع الابيض رمضان فايمين على الابيض تفرقوا صوتك يكون وصل احمد للشيخ ويكون وصل لمستمعينا شكرا لمداخلتك معنا وعليكم السلام مستمعينا نكمل موضوعنا عن التسامح ممكن نحن في مشاكل أو مواقف معينة في حياتنا ممكن هي تمنعنا من أن نحن نسامح الشخص اللي أخطأ ممكن كيف ما قلت إنه نحن تكون نفسنا كبيرة شوية كأنه نحن نتعامل معاه إنه نحن نعاقبه على الخطأ اللي هو داره ممكن نحن نكون مش مهتمين إنه نحن نسامحه لإنه ممكن يكون مش فارق معانا مسامحتة أو ممكن يكون نحن حاسين بقوة إنه نرفض إنه نسامحه ولكن السؤال هنا بغض النظر عن أي سبب هل ممكن يكون في سبب فعلا يكون في موقف نحنا ما نقدرش نسامحه عليه مهما كان هو كبير الموقف مهما كان صعب ولكن نحن بشر أعتقد إذا كان نحن حاولنا إن نحن نتعامل من منطلق الفكرة هذه نحن بشر نحن كلنا نغلط وكلنا نخطأ وكلنا ممكن أن نحن نديروا أي حاجة وشخص تاني يفهمها غلط ممكن نحن الناس يقرونا غلط هذا كله وارد هل ممكن ان الحاجة هذه تخفف شوية من نحن من كبر نفسنا أن نحن من سمحوش حد؟ انتمنى انه مستمعين يشاركونا في النقطة هدي وفعلا معانا اتصال ألو السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام أهلا وسهلا الله مسائك يوم مصطيف أسعد الله مسائك وربنا يتقبل فيها أجمعين والله هم أخبر وتقبلهم اللهم بوصح رحمك الشهر كريم اللهم آمين إن شاء الله كل عام وانت بخير ممكن, ممكن تعرفنا بحضرتك نعم سيد مفتاح نحن بالنسبه لي انا متقدم العائله عندنا العائله اهل بركه في منطقة البركه العائله هذه عطتنا معمع طيب مستسامح وللعفو عند العفو من مده حوالي اسبوع ايوه فقدنا شاب من شباب منطقه البركه في جريمه قتل الحمد لله شبابنا محافظه بذكر الله الله يرحمه صار في ثلاثه في الشهر الكريم ان طيب ومحترم عفتنا درس نحن فكان منطقة البركة <تصفيق> أنهم عفو عند المخزرة يعني ما, ما درسش أي أسلوب ضايش ولا تطرف غير مسهول <تصفيق> وتقتل إجراء طريقة قانونية وقال الله نحول شر القانون <تصفيق> في, في وقت يغيب فيه القانون <تصفيق> والوضع الذي يجب فيه يعني مضح الأمن يعني مزامه مستخر يعني التطرف <تصفيق> <تصفيق> لإستخدمات العائلة هذا هذا في قمة الحكمة وبارك الله فيهم <تصفيق> انا اتقدم في الليله المباركه هذه في العشر الايام هذين العشر الايام تاع مخصره الله سبحانه وتعالى <تصفيق> اوله رحمه او فاطمه مخصره اللي هي مدينه مخصره ان شاء الله ربي يخبرنا إن شاء الله لهم سيد مفتاح نعم سيد مفتاح من القصة اللي حكيتها لنا حابة أني أنا نصلك سؤال أمتى أمت أنا نعرف ندير توازن ما بين أني أنا نسامح ويكون عندي صفة هذه صفة التسامح وما بين أني نتنازع على حقي يعني ممكن يكون في لابس عند شخص نحنا نقوله ممكن تسامح وتسامح تسامح ولكن ممكن هو يسامح لدرجه انه هو يتنازل عن حقوقه فحبنا انا نسمع وجهه نظرك في النقطه هذه انا نقول طبعا من الجرائم الاخرات العائله هذه ان ما ما تخوفوش اي اجراء كيما شفنا نحن في, في بعض الجرائم صارت في مدينه بنغازي صار رد فعل من بعض العائلات صار كثير وضربوا كثير وحرقوا فوقال يعني القران ما يحبش على الشيء هذا يعني لا. حتى اهل القديم يعني الله يخصبهم بالقران الكريم الا يعني بالوقت ما هو يفسر الايه ان ما تاخذش اي اجراء يعني يزيد في القتل او يزيد في الجرم او كذا نحن سوي الحمد لله يعني انقصت الفكرة <تصفيق> اللي طبقتها العائله هذا يعني تجراء بقانون الاحترام على <تصفيق> مرحله من الاحترام اللي اليوم ما ضايق <تصفيق> يعني عقوبه درس احنا ونتمنى جميع العائلات في بنغازي لسامح الله وانا انتمنى يعني نطل النفس خويض مطلوب يعني كل اي شخص التصرفات هذينا يعني تصرفات سباب قايش يعني شاب قايش في لحظة اذا في جريمة قتل وكذا كذا بجون نحي يعني على الان ان الشتاب تكتلت ما قبل المغرب زاعة أو ساقين يعني ما فيه ساعي للتحور التصرفات الغير مسؤولة السبيانية هذي مم. يعني جرانا في امور كذا هذينا لسامح الله نطل نطل كيف مدام الشابك هو ممكن تعرف له شخص طيارة درفة طلع لها سلاح ولا طلع لها أهلا العظيم أنا قبل المغرب ساعة فقاعت الضركة يعني هنين صارت جداً أنا جيري مقص يعني الثنين يطاردوا بسلاح يعني هنلا بسلاح والاخر وراه يعني ما يقولوش واحد ما في شارع على زي والله عائلة قداما في باكتوني ولا كذا رصات رمي عشوائي بطريقة يعني الاحترام كنا ضغطينا بفصنة اثناء بفصنة ليش فعل مفشن بفصنة توا بصراحة يعني في قمة الصراع والثورة كنا الليبيين بصراحة عاطينا الدرس محترم ضغطينا بفصنة والساح كان ممكن شرب تكتب يعني كنا ضغطينا بفصنة وكان الجرائم القاسر غير موجودة بك ليش ما ندرسل بفصنة يعني ليش رأى الله سبحانه وتعالى -hmm. لو نحن كفرنا بنعلقنا هذه رأي يقلبها لنا نقمة يعني يعني يجب علينا أن ننضبطه mm -hmm. ونحترم ونقصنا سواء في قانون ونقص قانون نحن انتلاكنا الحريجة لاحفو ما معنا بقيمة الحريجة ومنحن نقص الحريجة هذي بأستجميل غير المسؤولة أنا نقص في أغانية المدناء من الشباب بالله بأصمتنا الشاكل اللي طايلة الحالية من الغارة للشباب mm -hmm. والتصرفات الضائشة الآن في كورة يعني في, في mm -hmm. أ يعني الله لا يعني بكثره يعني وين ما توقع كذا تحط ولوه ضرب يعني, يعني والله عيب, والله عيب, والله عيب. أنا نعم أنا سيد مفتاح انا انضم صوتي نعم تحط ولوح حرق للمال المال تمام سيد مفتاح نضم صوت لصوتك للأسف هو فصل ونضم صوت صوتك في النقطة هذه تحديدا في موضوع النظام والقانون وأيضا لشكر العائلة عائلة البركي للموقف اللي هي تخداتها انا اتمنى فعلا ان يكون في توازن ما بين التسامح ما بين العرف عند المقدره وما بين اني انا نتمسك بحقي صعب ان هو يكون رد الفعل طبعا احنا نحيي عائله البركي على الموقف اللي هي اتخذاته بان هي لجأت للقانون لانه هو هذا الاسلوب الصح وما حاولتش ان هي تتصرف بنفس الطريقه فنتمنى ان يكون في توازن في حياتنا نعرف انا امتى نسامح نعرف امتى بدنا نتمسك بحقي وامتى ناخذ حقي بالطريقه الصحيحه فنشكر سيد مفتاح علي مشاركته الدائمه معنا عبر المنارة وجانا تعليق على الفيسبوك من كمال عمر الجهاد عفوا كمال عمار الجهاني من المجوري هو نفس الشيء يحب يعتذر لكل, لكل شخص اخطا في حقه ويحب يشكر ولكن طبعا في العموم نتمنى من مستمعين يشاركونا بمواضيع تخصهم كنماذج إيجابية لكل مستمعين نتمنى أن يشاركونا بخطأ اقترفه في حق أي شخص نحنا كلنا بشر كلنا نغلطوا ولكن نتمنى أن نعتذروا بعد كل خطأ نحنا نغلطوا فيه مع أي حد ونتمنى أن تشاركونا مستمعين بنماذج إيجابية لنا وليا أنا أول نعم ونأخذ الاتصال. ألو السلام عليكم. السلام الله. أهلا وسهلا. معاكين. لابنشارك الله برتيك. نعم. نشارك موضوع الحلقة اللي جانبت. تفضل بس ممكن تعرفنا بحضرتك في الأول. نعم محمد نجل. نعم محمد. ممكن تشاركنا. موضوع, موضوع تسامح. نرجع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم في منع حتى عم في عرضة. مه. أتكلم في عرض أبو الصديق رضي الله عنه أتكلم في عرض أصبح ابن أتابي وقريبة وكان ينفق عليه أبو باك الصديق يعني شلو مبلغ الإساءة اللي وصلها هي طعم في عرض النبي في زوج النبي ومع ذلك الله قال ألا تحبون يغفر الله لكم فغفر أبو باك الصديق قال بلى مه. وغفر لابن عم بل في روايات أنه رب نفق مضاعفة لما يتغفر الحس الإيماني ويكون سمو في في في الاخلاق وفي الاخوه اليمنيه للمسلمين <متحدث> وفي ولاه برا <وبارى> حقيكي الايمان <متحدث> حتى النساء تنقرب يضر الاخر الـ الاخر حسنه كما قال احد تلاميذ الشافعي قال لما شاف مريض قال يا ايمان قو الله ضعفك قال وقال وضع فيني قتلني قال ما قصدته قال حتى وشتمت نساءك قلت انك لم تقصد انا, أنا, أنا في احسنيه متوفره وفي في الاخوه اليمنيه يعني متوفره الاخوه اليمنيه ونحبك للزينك مسلم استني ما كانت تستفادني في مصالح وطنيه سواء حاليا الاخوه اليمنيه شبه معدومه والولاء والبره هو للمصالح اللي يحبوا لينفع في في مصالح وطنيه هذا حبيبه وصاحبه واللي ما بكل مهم. او ما فيش م... م... م... م... بنفعه فكيف في عداوه ابسط حاجه ينزلها بسطور بساه فل... ف لل... لل... حقيقة هي نظمة توفر الأخوة الإيمانية ونفس الوقت مم. ينظر لنسترد نبيه وهمهم مش أعلى شرف والله أعلى منزل من, من محمد صلى الله عليه وسلم سيد محمد بشكل عملي حابة نسألك هل في مواقف نحن في حياتنا من كتر من هي صعبة او مؤلمة نحن ما نقدروش نسامحوا الشخص اللي أخطأ في حقنا والله هي تعتمدها حسب النوع الإساءة وحسب نفس الشخص نفسها فيلي, فيلي تسامح فيلي <تصفيق> في فيلي يعني ليا لكن انا نحكي نفسي في في بعض الناس يعني ما يسال يساء قويه <تصفيق> جنبه <تصفيق> بك مع ممكن ممكن مره داش يساء وممكن ان سابقي نحوله من من ما بقوا ناس معش معاه اذا نلقاه الانسان هذا منعيه راهو في اللي تسمحي وتتمشيها يا فما غلط فما ضعف نعم <تصفيق> هو وضع عدم بلا ويصر الشف انا نسحب نفسي اظل ونفكر عين إن انا, أنا قيم شخصيته سنضاي انا ناس راكب يفهموا عنده وعي ايماني وعنده احترام الناس وفي على حسب المعيشه سيد محمد هل يحضرك موقف ممكن تشارك تشارك معنا معانا موقف محدد شخص اخطا في حقك فيه والله انا باش نسامح اي مسلم يخطا في حقي بسبب ما ذكرش موقف ما يفيهاش في موقف لكن نرجو نكونوا اصحاب اللي كان في النبي صلى الله عليه وسلم من حل الجنه فانا نسامح كل مسلم يخطا في حقي باذن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله, الله باش شيء نركزوا عليه هي الاخوه اليمنيه لو تحقق الغور اليمنيه بسا واصبحنا نحب ونبغضوا على اليمن والله باذن الله حتى صار باغي شي سارت لك حاجه ماش طرات عليك هذا تفضل خويا هذه قصص اللي صار اني واحد ي... كما قال الله سبحانه وتعالى ويسرنا انقسم ما انتش مثلك اللي احنا تحط في السياره توقي قدام والله تصبع قبل أن يفنسيك جيت خشيت قدام الخطابور يطلع كل سنه مم. حاجه عرفتوا قضيت قضيت ايثار والمحبه الخير للغير عنديش مثلك معدومه ليش لانه غايب ال... الحس الايماني وغايب السمو اللي في الغير هذه غايبه عندنا ما فيش الله عارفين. نعم نعم نعم اتفقنا مع الوقاف ومع المشايخ ومع المربين ان نركز على الامور كما قال اليوم اللي فات حضره محاضره الشيخ الراشد كان <تصفيق> <عوام البناثولة>. يتحاور <تصفيق> <تصفيق> من بين طوله قال امر من طوله من اهم فعل اهمها اول شيء بدايه النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاه بين واجيوصا اذا كانت توفرت المؤاخاه بين الايمان والله قسما بالله جميع بشكل ينحل باذن الله, الله ما, ما كما نحرس البحر يعني استاذ طبعا نتمنى نحن من خلال شهر رمضان المبارك ان نقولش نكتسب ولكن نحاولوا نرجع لكل القيم الاسلاميه اللي في حياتنا نحن بمجرد ان نحن نرجع للدين من ناحيه المبادئ والقيم والاخلاق اكيد نحن حنكونوا في ماشيين في طريق افضل اكيد احنا قضيه ننظر لجدير اخويا مسلم روضه رو يعني وبين علاقة قوية بك مش علاقة نسب والله العم والله نسيب علاقة الإيمان لي أوثق عرى الإيمان أوثق العرى اللي بين الناس الإيمان شوف أنت يا كان يبحث عن في بذر بيقت له بأنه كان يهربون بات لأنه عقيدة ضعيفة ومش حقيق الولاء فيها كان البوء أقوى من الولاء للأسنان بأنه يبحث عن ابنة لله في حالة تعالى وأقوى من علاقة البوء كان يبحث عن ابنه هو خالف امر الله وكفروا به نعم يعني باش نمشوا مع بعضنا في الفتره عشان الله بنعلي النفس الانسانيه اللي هي تمشي معنا فتره عايشين في الفتره اللي هي شنو المحبه الايمانيه نعم الفتره نفس الروح <متصفي> نفس الروح حتنسجم تلقائيا لان مخلوقه لان مخلوقه وتمشي بامر الله حتمشي وتمشي في ركب العبوديه على ملاكنا ماشي على توحيد الله وماشي القمر والشمس كل شيء ماشي بامر الله شكرا نعم. سيد محمد مشاء الله وعيون مش الله نتمنى نتمنى نضم صوتي لصوتكم نتمنى فعلا ان احنا نقدر نرجع لفطرتنا شكرا, شكرا بارك الله. الله فيك سيد محمد الله مستمعينا سيد محمد حكاية النقطة مهمة جدا وهي الفطرة يعني نحن بفطرتنا متسامحين بفطرتنا مكتسبين كل الأخلاقيات وكل القيام كلها من الفطرة ولكن للأسف نحن نتغيره بسبب المواقف بسبب كل ما يحيط بنا بسبب الأشخاص اللي نتعاملوا معاهم فنتمنى فعلا ان احنا نرجع لفطرتنا نتعاملوا بكل القيم الله سبحانه وتعالى حطهم فينا لان هم هي موجوده فينا عشان احنا نتعاملوا بها نتعاملوا بكل ما هو في أخلاقيات حميدة فأنتمنى فعلا أننا نقدر نرجع لفترتنا الكلام هذا مهم جدا انا أكيد مش طالع عني أنا آآ نقول آآ ممكن يكون كلام مش واقع أو عملي ولكن انتمنى فعلا أننا نقدر نديره انتمنى أنا نقول فيها لنفسي أننا نقدر أن نكونه كي نقدر أن نتسامحه مع أي شخص أخطأ في حقنا بس عشان خاطرنا نحن يعني ممكن الشخص اللي اخطأ في حقنا ما يكونش يكون بصعب ان احنا نسمحه وصعب ان احنا نتعامله معه مرة تانية بسبب الخطأ اللي هو ارتكبه ولكن بعد ما اني نسامح ان انا نسامح لاني انا نحاول ان نتخلص من كل الافكار السلبية اتجاه الشخص هذا والسلبية عموماً لأننا فكرة أني نكون مصر على عدم التسامح يخلق في داخلي طاقة سلبية تمنعني من أني حتى نحقق تمنعني من أني حتى ننجح أو أني نتعامل مع الناس الآخرين بأسلوب كويس فنتمنى أن نحن نقدروا تخلصوا من الطاقة السلبية هذه بس عشان خاطرنا نحن ونأخذوا الاتصال ألو السلام عليك أهلا وسهلا مساء, مساء النور إن شاء الله كل سنة وأنتي طيبة ورمضانك مبارك في طيبه ورمضانك ابرك شكرا بارك الله فيك ممكن تعرفينا بحضرتك حنين خطرايه اهلا وسهلا حنان آه للاسف انا في النص الاخير وصراحه من لكن موضوع حربك التسامح بس شكرا حنان اخو صديقتي لك الشخص المتسامح مش في اعتبار الناس او في عيون الناس يعتبروا انه هو شخص ضعيف ايوه بيقول لك الانسان السامح حضرتك لهضه شخص ضعيف مم. لكن انا عندي هنا في جريد في كتاب عن القواعد الذهبيه الحية يقول لك يقول لك لاتر والتق التسامح بالضعف يقول لك إن الانسان القوي هو الذي لديه احترام الذات وسخاء القلب بهاتين الصفتين فقد تستطيع أن تكون متسامح خلي ما تخلطش التسامح اننا اننا متسامح معناه اننا ضعيف لا بالعكس يعني نقول لك حاجه في ناس يقول لك لا يعني في قضايا بعد القضايا به ال به يقول لك لا انا ما اقدرش نسامح فيها هيك العرض ما عرضوني الشيء هذا اخليه شرقه الق... شرق القانون و ياخذ لك حقك بس ما تاخدش حقك انت وفي بعض الأمور الشخصيه اللي تكون ما تنفعش مع اقاربي مع شخص معين كذا ما بدها نسامح فيه الصراحه بهي حنان نحن أكيد بشر وكلنا نغلطه ف نغلطه تمام فأنا حب أن تشاركينا اليوم بأي حاجة غلط انت ارتكبتها في حق أي حد ولا أنا نقول لك حاجة انا ما نشكر الشروحي أنا صح نغلط لكن نجد فترة الشخص اللي أنا مثلا لما تريحش إلا بعد ما شنو أنه يسامحني هكي صراحة لأنه كلنا نعم بصراحة لكن أنا عندي مشكلة في, في شخصيتي انا يعني أني ناء الشخص أوكي أنا نسامح باه لكن لما شخصي أنا نزعل أبسط ما يكون يعني ممكن مه. حتى ما تسماش حتى زعلق أه. ياخد مني موقفه ومع الشيء وتنقض العلاقة يعني عرفتي نجد أنور الشخص هذا العم يسامحني <تصفيق> لكن فيها شخ... في... في أنا صح ممكن أن نزعل فترة بسيطة وكان في حد زعاني وأنا طبع حكي... حكيت من أول أنها كان عندي صديقتي أكثر من أخذ صراحة اعتبرتها بعد ما صار للموقف وزعلاتني وكذا انا بينه بالنفسي أنا سامحتها مع أن الأشياء اللي دارتها ليا لا يختفر لها بصراحة أنا قد بات فيها صراحة لكن بينه بالنفسي أنا بجدية سامحتها وأنا والله كلما نتذكر صدقتي بها نبكي ونتذكر الأيام الحلوة اللي عشنا مع بعضنا من... نقول الشيء اللي نغيرها عليها لأنني خاطري تو أتمنى عليها، نكلمها، نمشيها للحوش مع أنها يعني قريبة مني حاولي حنان أن تتواصل معها مرة أخرى أنا ممكن أنا تواصل معها من طريق الهاتف لكن إنينان جيها واجه ليواجه سببيني مش عارفة شيء ما نقدر في الصراحة بس بينه, بينه, بينه بالنفسي أنا مسامحتها وتم منهلها كالخير وبالعكس لما م -م. نسمع عليه خبر حلو وبالعكس نفرح لها لكن مش هنك بنرد العلمة الأولى بها لكن في حد في النفس الوقت انا بجدية مسامحتها وأنا مش دي علينا من اي شخص وانا حنقول على الملئ اللي يسمع فيا لو كان انا زحله شخص تابعني دي تحب عرفت علي رساله عادي بس حاجه ما بتشفعني شكرا حنان وانا اتمنى ان شهر رمضان ان شاء الله ما يكملش الا وانت متواصله من جديد مع صديقتك كلمتيها وتمشي لها وتمشي لها وتجيك وترجع علاقه كم كيف قبل شكرا حنان شكرا بارك الله فيكي ناخذ اتصال اخر الو السلام عليكم للأسف فقدنا الاتصال نتمنى أن يرجع يكلمنا مرة تانية مستمعينا كاملة معكم في نهاية الحلقة نوعاً ما نتمنى أن تتواصل معنا في جزء الأخير على أرقام الهواتف 061-90-95-707 061-47-17-551 مستمعي مستمعينا غير التسامح حكينا عليه حبا نرجع عن الجزء الآخر من الهدف في فيك الخير وهو الامتنان ممكن يكون في أشخاص قدموا لنا أي حاجة تكون حتى بسيطة ولكن الشخص الآخر هو بالنسبة له هو ممكن يكون بدل فيها مجهود ممكن يكون يبيعبر لك من خلال الشيء هذا مشاعر أكبر من من الهدية أو من الموقف اللي هو قدم ولكن نحن للأسف ممكن يكون رد فعلنا في التعامل مع كل ما يقدم لنا أقل واجد من من قيمة العمل نفسه فالحاجه هذه غير ان هي تسبب احباط تخلي ان الاشخاص يبطلون هو يقدموا أي شيء للآخرين لأنه ممكن أنك أنت تقدم حاجة وتلقى أن الشخص اللي مقابلك ما يحاولش إن هو يتعامل معك بنفس القيمة اللي هو يحاول يقدمها لك يكون الرد الفعل أقل يكون التعامل بطريقة مختلفة فهو خلاص يفقد الأمل في أنه فيفقد الصفة, الصفة هذه في داخله فيكونش عنده القدرة على العطاء فانتمنوا إننا نحن نقدر نحن نساعدوا بعضنا يعني هي نحن عايشين ما بعضنا نتمنوا إننا حتى الصفات اللي نحن بنحاولوا نكتسبوها نحن قادرين نحن حتى نكتسب... نخلوا الأشخاص اللي معانا يكتسبوها من خلال تعاملنا نحن معهم انا معكم إن في أشخاص صعب إننا نحن نتعاملوا معهم بقيم قيم وأخلاقيات كبيرة بسبب تصرفاتهم ممكن يكون في أشخاص يصب علينا مسامحتهم بسبب تصرفاتهم ولكن نتمنى نحن ديننا الإسلامي يحثنا أن نحن نتعامل مع كل ما في حياتنا كأننا نحن نتعامل مع الله سبحانه وتعالى فأكيد الله سبحانه وتعالى الأكمل الذي نحن نتعامل معه بكل القيم الحسنة ونأخذ الاتصال ألوه السلام عليكم ألوه السلام عليكم للأسف اتصال فقدنا مرة تانية فمستمعينا ممكن حتى تتواصلوا معنا عن طريق صفحة الفيسبوك برنامج فيك الخير نتمنى من مستمعينا أن يشاركونا بموقف هما يكونوا أخطئوا في حق حد ممكن احنا بشر ممكن نخطئ وممكن ان نغلط في أي حدث فنتمنى ان تشاركونا بالمواقف هذه اللي مريتوا بها في حياتكم وكيف ان ممكن نحن نعتذروا من خلال البرنامج تقدموا له اعتذار ممكن ان تتواصلوا معه ونحن في شهر الخير تقدموا له اعتذار كما بالفعل نحن نتمنى ان تقدموا لنا نماذج إيجابية من خلال البرنامج لأننا بالفعل ممكن نحن نحكو على التسامح ممكن نحكو على الامتنات ولكن يصعب علينا أن نحن نحكو عن الاعتدار يعني فكرة نحن نعتذر يصعب علينا جدا ان نحن نحكو فيها او أو أننا نحن نعتذر لشخص يا ممكن احنا نغلطه ممكن احنا الاعتذار يكون بطريقه غير مباشره ممكن احنا نحاول ان احنا نتجاهل الموضوع ونتعاملوا معاه مره ثانيه كانه ولا كان في حاجه صارت ولكن بشكل مباشر اني انا نجي لحد نقول له اني انا اسفه اني انا غلطت في الحاجه الفلانيه غلطت في حاجه قلت لك حاجه مش حلوه يصب علينا ان احنا نتعاملوا بالطريقه هذه ممكن بسبب تربية ممكن بسبب السلوك عام في المجتمع ممكن حتى الأشخاص الآخرين يعتبروا أن التصرف هذا ضعف يعني زي أنك انت تعتذر زي أنك أنت تسامح يعتبر أن شخص ضعيف اللي هو ممكن هو يقدم على الأشياء هذه ولكن في المقابل نحنا حنكبروا من خلال المواقف هذه وشخصيتنا حتقوى من خلال المواقف هذه فنتمنى أن احنا نكتسبوها نتمنى أن تتواصل معي في الدقائق الأخيرة من البرنامج تحكونا موقف بالفعل أخطأت فيه في حق حد وتقولوني انا آسف أني انا أخطأت في حق فلان ونبي نعتذر له قدام الناس نحن في الحلقة الأولى كان معنا نموذج إيجابي وهي زميلتنا نهلة كانت معنا اعتذرت لي والدتها طبعا شرفتنا والدتها بوجودها معنا في الاستوديو وكانت نموذج إيجابي نهلة وكانت نموذج مشرف لنا فانتمنوا أن نحن نحاول أن نحن نكونوا, نكونوا, نكونوا على السلوك هذا نتمنى أن من خلال البرنامج هذا أن نحن من نطلعش من شهر رمضان إلا ونحن مكتسبين أهم صفتين في حياتنا لأن الصفتين هدينا هنا اللي حيأهلنا أن نكون عندنا صفات أخرى أن بها في حياتنا بأفضل ناخدوا الاتصال ألو السلام, عليك. السلام, عليك. السلام عليكم أهلا وسهلا عليكم السلام شاء الله رمضانك مبارك سيد أحمد نبيك تواجه كلمة للشباب اللي مكتعوا ويي يخطى هذه النقطه نتاع لي يخطى ويهرب من الحمر كاين السلام عليكم اها سمعت المرور قدام مطب كانه صنم المرور هذا اها انا فاضي نتوح يا يا سيد احمد شكرا سيد احمد حكى في نقطه مهمه ممكن هي يكون لها علاقه بحلقتنا وهي ان شخص ممكن يخبط حد ويمشي ما كانش هو خبطه به اني انا خبطتك يعني انا غلطت ممكن يكون مش قصدي اني انا خبطك او أكيد مش قصدي اني انا خبطك ولكن هل نحن قادرين هل ان الصعب اننا نصبن يعني نعتذر للشخص اللي انا خبطته نحاول ان ممكن نساعده في تصليح السياره ممكن اننا حتى نطلب منه انه يسمحني يعني اضعف الايمان اني انا نعتذر ممكن يكون حتى الشخص الاخر ما يبيش تعويض ولكن فكره اني انا اخطات اني أنا أخطأت في كلمه اني في في موقف كبير إننا خبطت سيارة إننا قلت لشخص أي حاجة أنا بدون قصد هل في مشكلة نحن نعتدره لسبب حاجة نحن درناها يعني فنتمنى أن نحن نكتسب السلوك هذا جدا فمستمعينا نحن ما خلاص أوشكت الحلقة على الانتهاء فنتمنى أن من خلال الحلقة هذه نتمنى أن نكون وصالة لمشاعركم وصلت لعقولكم في أن كل شخص يسمع فيه تمنى إن هو يكون عنده شجاعة الاعتذار شجاعة إن هو يسامح شخص مهما كان مهما كان سبب له من مشكلة فنحب أني أنا نذكر أسماء اللي تواصلوا معنا عن طريق الفيسبوك اللي هم فتح عويدات وكمال الجهاني وعبد الله المحجوب أنهم قدموا اعتدارهم لكل شخص عموماً أخطأ في حياته وبالإضافة لشكرهم أمتنانهم لكل ما يقدم لهم أنا أتمنى من منهم أن في الحلقة الجاية يتواصلوا معنا بتجارب شخصية نتمنى أن هما يحتضروا عن أي موقف هم اغترفوا سببوا لأي حد نتمنى أن هما يكون عندنا نحن الشجاعة هذه نتمنى أن هما يكونوا أول أشخاص يشاركونا في الحلقة الجاية أنا نتمنى بجد أن تتواصلوا معنا خلال الأسبوع سواء كان عن طريق أرقام الهواتف اللي هنا 061-95-707 أو 061-47-17-551 وصفحة الفيسبوك برنامج فيك الخير مستمعينا وصلنا لنهاية الحلقة ان شاء الله تصبحوا علي تسامحوا على امتنان انتمنى ان من خلال شهر الخير نبدا صفحة جديدة مع في كل علاقاتنا نحاول ان نحن ننسى كل المواقف السيئه اللي نحن مرينا بيها وكل الاخطاء وكل الاشخاص السيئين اللي مروا في حياتنا وسببونا سببونا مشاكل في نفسنا اثرت في حياتنا واثرت في تعاملاتنا نتمنى ننسى كل ما هو سيء نتمنى بس نتذكره الحاجات الايجابيه في حياتنا المواقف اللي تستدعي ان نحن نتذكروها المواقف اللي تدعمنا للافضل اللي تخلينا ان نحن نعيش حياتنا بطريقه خلينا نكونوا حسي حسين بكل نعم الله سبحانه وتعالى ان شاء الله تصبحوا على خير تقبلوا كامل تقديري واحترامي كنت معكم انا نسيم الفايدي انتظروني في الحلقة القادمة وفي أمان الله كنتم على موعد مع برنامج فيك الخير من إعداد وتقديم نسيم الفايدي